فاقهين بما آتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هليما بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ